وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْكُلِ أُمَمٍ فَوْجَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفع في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين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 أَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِلِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُرَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُنْقَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِرٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ